صراط الذina annamta عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 Ilarobika jauma idin il-mustafaru. Juna ba' ul idin bima' kandamawa akaru. Balil-iän sanuala nafsihi banswira. Wala u al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 وجوه يومئذ ناظرة إلى رَبِّهَا ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة Kalla ida bella, vanti, tauran, راق rouan, rouan, rouan, rouan, rouan, Illa Rabbi k yöma idzin al-masaq, fala caddqa wa la cilla, wa lakin kazzab wa towlla, thumma zahba ila ahlhi yatmatta, aula Ai, ai, ai, ai, ai, أَلَمْ ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى؟